بسم الله الرحمن الرحيم و اصطفى صفا فزاجرات زجرا فالتيات ذكر ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينت السماء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 وَإِذَا رَوْهَا هَلْتَ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّا جرت واحدة، فإذا هم يوم ذر و قالوا ياويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. أحشر الذين ظلموا وزوجهم وما كانوا يعبدون.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 تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا تاركون الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائقي العذاب الالم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولى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 أذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّهَا جَعَلَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْلُونَ مِنْهَا فَمَا لِأُونَ مِنْهَا الْبُطْءُ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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ قَوْمِي مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً تَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهاروس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 فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على الياسين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن قَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ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 أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ما يصفون إلا عباد الله المخلصين 125. وما تعبدون 126. ما أنتم عليه بفاتنين 127. إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم 129. وإنا لنحن الصال فَوَنَّا إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ